اِسْتَطِيعُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ إِن تَشْتَتُّوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وإن تغذونا ومن تغذي عنكم فئتكم شيئا